Allah <laughs> will answer them. Look, look, look! ربك لتدير. إنه رب ويبدأ ويغيب. وهو العقول الوجود وهو ذو العالم الله أكبر. <تصفيق> بسم الله الله اكبر والakhiratu iman dika lil الله اكبر ان لك قصرت صلتي هو يهدي وهو الذي يوم هو الغفور الودود وهو اللطيف الخبير الذي وهو اللطيف Yeah <laughs> الله <تصفيق> الله <تصفيق> الله, <تصفيق> الله الذين كفروا في تكذيب. والله من غائل محيط. بل هو فرحان مبيد. بل هو نا